شين قان لا يسمعون إلى الملائ علا ويقدفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من فط فالفط فت فأت بعه شهاب ثاقب فاستفتهموه أشد خلقنا من خلقنا إن خلقناهم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا رم يعبدون من تنون الله فاهدوهم الى فرط الجحيم وقفهم Lord. أَவைنا دارکو آلها تنای what We mm have. -hmm. كَلَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ أِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا نَّالَ مَدِينَةً قَالَ هَلْ فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتغديم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا نولا وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم مثل هذا فَالْيَعْمَلِ الْعَامِلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُذُلَ نَمْشَجَةُ الذَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَا هَالِ فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين جوبًا من حميم، ثم إن مرضعهم ل الجحيم. لَنَا فِيهِمْ وَاذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ لقد نادنا نوح فلن يعمل مجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتر وقعتنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين المؤمنين. ثم من سَُّ أَقَنَ ل خُرم وَإِنَّ مِ شعَتِهِ لَ أبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أي فكناله تدون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالم؟ نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه مَا تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم لسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم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 ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيام قَتَر الرؤيا ان كذلك نجز المحسنين إن هذا له والبلاء المبين وفديناه بذبح عظيم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 بشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين وباركنا عليه وعلى ريئتهما محسن وظالم لنفسه مبينا ولقد مننا على المساوا هارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم صرناهم فكانواهم الغالبين، وآتيناهم الكتاب المستبين، وهديناهم الصراط المستقيم، وتركنا عليهما فلا. كذلك نجزى المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلية سلم من المرسلين تقولون أتدعون بعلون وتذون أحسن الخالقين الله ربكم رب آبائكم لو كذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه فلا خير رسولين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن له طل من المرسلين، إذن وأهله. حِيمَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا فَقَلَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين سفي بقنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شدرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف نو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهمون ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون فالبنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم الْقِيْمِ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا وَلَوْ قَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمَحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 ما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون لكن عباد الله مخلصين، فكفروا به، فسوف يعلمون. ولو أن صبقت كلمة نادى لعبادنا المُسلين. إن لهم الموصرون وإن جودنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر